وهدوا إلى الطيب مِنَ القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن تبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه لنا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 ও ইদি ইদ মা হিচি ও পহির্দি অলি প ইনবল ইনবর্মোখ্যা فِ ناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله, ويذكروا اسم الله في ايام نَعْلَمُ مَا فِي النَّهِيمَةِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ الْيَقُومُ تَفَتَّهُمْ وَيُوفُونَ نُذُورَهُمْ وَالْيَطَّوُفُ